الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهي ومدين أما بعد أن يرى المستمعون فهذه هي الحلقة الثالثة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى الذين آتناهم الكتاب يأتونه حق تلاوته، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به كأولئك هم الخاسرون الذين آتناهم الكتاب أي أعطونه الكتاب، والمراد بالكتاب هنا الجنس، فيشمل الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن، والكتاب الذي أنزله على موسى وهو التوراة. الكتاب الذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل آفنوه مكتاب يتنونه حق تلاوته أي يتبعونه والتلاوة بها ثلاثة أمور التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة الحكمية العملية أما التلاوة اللفظية فأن يقيم الإنسان حروفة الكتاب الذي أنزل وأما التلاوة المعنوية فأن يقيم معناه أيمان الكتاب الذي أنزل وذلك بأن يفسره بما أراده الله عز وجل لا بهوى نفسه فلا يحرف الكلمة عن مواضعه وأما التلاوة الحكمية العملية فأن يؤمن بأخباره ويقوم بأوامره ويتجنب نواهيه يتلونه حق تلاوته أي التلاوة الحق فهو من ذا بإضافة الصفة إلى منصوفها أولئك يؤمنون به يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به حقا وأما من لم يتلو حق تلاوته إما في اللفظ أو المعنى أو في الحكم والعمل فإنه لم يؤمن به وقد نقص من إيمانه به لقد قدر ما نقص من تلاوته وبينا عز وجل في هذه الآية أن من كفر بالكتاب الذي آتاه الله إياه فإنه خاسر خاسر خسر الدنيا والآخرة خسرانا كاملا إن كان لم يؤمن به إطلاقا وخسران ناقصا إن كان آمن به على وجه ينقص الإيمان، لأن الله تعالى حكم عدل، فمن كان معه الإيمان كله فله الربح كله، ومن كان معه معه كفر وليس معه إيمان فله الخسارة كله، ومن كان معه إيمان وكفر فله الربح. فيما آمن والخصان فيما كفر في هذه الآية من من الأفوائز والأحكام أتنى على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته وفيها حقيقة الإيمان بالكتاب أن يتلعه الإنسان حق تلاوته وفيها من الفوائد والأحكام أن من لم يقل حروف الكتاب فإنه لم لم يؤمن به حق الإيمان لأنه لم تلوه حق تلاوثه ويتفرع من هذه الفائدة وجوب تلاوث القرآن على وجه الذي أنزل من حيث الترتيب ومن حيث الحروف فلا يبدل حرف بحرف ولا تقدم آية على آية ومن حيث الإعراب فلا يفتح ما كان مظلماً أو مقصوراً ولا العكس ومن فائدة هذه الآت وأحكامها تحريم تفسير القرآن بالرأي والهوى لأن من فعل ذلك فإنه لم تتلق قرآن حق تلاوته بإعتبار المعنى ويتبرع على هذا طيام خطر ما ذهب عليه المحرفون بآوات الصفات مثل قولهم الرحمن على عبس السواء أو السولاء ومثل قولهم بل لديهم مبسوطتان أي نعمتان مبسوطتان وما أشبه ذلك فإن هذا بلا شك تحريف للكلم عن مواضعه وقد يكون هذا أشد من التحريف في آية الأحكام العملية وذلك لأن بعض الصفات من ذلك الخبر المحب الذي ليس العقول مدخل في تفاصيله فواجب تلقيه من كتاب الله وصحيح لسمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن حرف نصوص الكتاب والسمة في عبادة الصفات وآحاديثها فهو أشد خطرا من من حرفها فيما يتعلق بالأحكام البدنية وعلى هذا في الواجب إجراء نصوص الصفات الآيات والأحاديث على ظهرها اللائق بالله بلا تنفيذ ولا, ولا تحيف. فنقول إن معنى قوله الرحبون على العرش السوا أي على على العرش علو ونلوق بجلاله وعظمته من غير تنفيذ. ونقول في قوله تعالى بل يداهم سلطان هما يداه حاطي بهما يأخذ وبهما يقبض ولكنهما لا تنسى لنأيذ مخلقي وهكذا أقية الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا أن نؤمن بها على ظهرها لكن من غير سنفيه لقوله تعالى ليس كمزه شيء ومن غير تقيب أيضا لقوله تعالى وَلَا يُحِيطَنَ به عِلْمًا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فلا يجب لأحدا من امتل صفة الله في صفات خلقه ولا أن يكيف صفات الله عز وجل لأن ذلك قول على الله بلا علم ومن فائد هذه الآية وأحكامها أن التلاوة تنقسم لقسمين تلاوة تامة وهي حق التلاوة وتلاوة ناقصة وهي أن يتلوه بعض التلاوة ومن فوائد هذه العاوة الكريمة أن من لم يقم بالعمل الصالح الذي ظل عليه الكتاب فإنه لم يترى حق تلاوته فيكون ناقص الإيمان وهذا هو طريق أهل السنة وجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالناصرة وغيرها من أسباب نقصه ومن فائض الآية الكريمة الثناء على المتبعين بل على الكريمين لكتابة الله حق تلاوته لقول الله تعالى أولئك به ومن فائض الآية الكريمة أن الكافر بالكتاب الذي أنزل الله على على رسوله خاسر في الدنيا والآخرة حتى وإن ربح في الدنيا أموالا وقصورا ومراكب وإن عمى عليه الأهل والبنين فإنه خاسر بإطلاق الحسان في قول فأولئك هم الخاسرين ولم قل في الدنيا ولن قل في الآخرة فيكون في ذلك عاما قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الحسان المذيب فهم من فوقهم ظلل من النار ومن تعتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادك التقوم وإذا هم في انتها من حلقات من أحكام القرآن الكريم نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته